مَنْ يُطِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَتُنَّ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَتَ قَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ